بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله رفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم واذا سر النبي الى بعض ازواجه قبيفا فلمما نبات به فلمما نبات به واظهر الله عليه عرف بعضهم واعرض عن بعض فلََّا نَببَّهَا بِهِي قَالَت مَنْ أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير أَنْ بَأَكَهَا قَالَ نَبَّأَنَ العالمُ خَبيد إِ تَتُبَ إِلَ اللهَّهِ فَقَدِر صَغَت قُ وَإِن تَضَارَأَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَدِبْرِهِ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ بَالِكَ ظَهِيرٌ عَسَى رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَنَّ بِأَخْرَيَاتٍ اي يَبْذُلُوْ اَزْوَاجًا صَالِحًا مِّنَّكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ قَانِتَاتٍ ثَابِتَاتٍ عَابِدَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ابكرا يا ايها الذين امنوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره وقود ان الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعشون الله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 موصوطا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها نات ان تجري من تحتها الانهار يوم لا يخزى الا نبيا والذين امنوا معه نور يسعى بين ايديهم وبايمانهم يقولون ربنا يقولون ربنا أتمم لنا نورا واغفر لنا ان لَكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ وَمَرَأَتُ لُوطٍ كَانَتَ تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِن عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَ هُوَما فَلَن يُغْنِيَا عَنْهُمَا فَلَن يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مع وَضََبَ اللههُ مَمثلَ للَِّينَ آمَن مأةَ فيِ الرونَ إ الطلَة إ الطلَة رَبّ بِن بي دَكَ بَت سِنِ جََّة وَنَجن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 فَنَا تَخْن فيِيج مِرووح إَِا وَصَّفَتْ بكلمات رَبّهَا وَكتُ بهِه وَوكانَت مِ